<تصفيق> غدرك متى نهاك متنهي يا, يا كسطر عني ايي الزكيه الدهر ظلم لي شفت بعدك الف طعنه والافكار يا هالماخذ نظر عيني والافكار والافكار <تصفيق>